ما الاستشراق؟ تعني حركة الاستشراق دراسة الشؤون الدول الشرقية التي يستعمرها يحتلها الغربيون وتعنى هذه الدراسة بالدين واللغة والأدب والتاريخ والاجتماع والاقتصاد لأهداف تنصيرية ومصالح سياسية واقتصادية وقد صارت في أغلبها وسيلة من وسائل الاستعمار ويستثنى من هؤلاء المستشرقين نفر قليل ممن يبحث عن المعرفة والفائدة العلمية فحسب. وقد أدت هذه الحركة إلى إنشاء جمعيات علمية ومعاهد توضع فيها الدراسات الخاصة بكل تلك الشؤون ومن أهمها الجمعية الآسوية في لندن ونظيرتها التي في باريس العاصمة الفرنسية ولكل منهما مجلة دورية تعنا بالأبحاث الشرقية من نشر وتأليف وترجمة وتحقيق ومن أشهر أولئك المستشرقين جودي الذي صنع فهارس كتاب الأغاني وبروكلمان صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي وكتاب تاريخ الشعوب الإسلامية كذلك اهتمت حركة الاستشراق بإقامة المكتبات التي تحوي نفائس الكتب الشرقية ومخطوطاتها ولعل من أشهرها مكتبات لندن وباريس وبرلين وأكسفورت وأدنبرا وغيرها فقد أسهمت كل تلك الجهود في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث هذا وإن للمستشرقين عناية خاصة بدراسة معاجم اللغة العربية وترجمتها بدأوا بذلك من القرن السابع عشر للميلاد ومن أشهرها معجم جيجاوس وهو معجم عربي لاتيني طبع في إيطاليا سنة 1632 للميلاد ومعجم مانينسكي وهو معجم عربي وفارسي وتركي ولاتيني ويعرف في الأوساط العلمية بكنز اللغات الشرقية طبع في فين العاصمة النمساوية سنة 1870 ميلادية